فإذا استويت أنت ومن معك على الكلك فقل الحمد لله الذين نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن ففي ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله مَا لكم من إله غيره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 إلا بشر مثلكم يأكل من ما تأكلون منه ويشرب من ما تشربون ولئن أقعد بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون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 فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم رسا فدعنا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين